قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم حادقين ولن يتمنوا أمدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرصا ناس على حياة ومن الذين أشركون يود أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمسحت حي من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإن للن على قلبك باذن الله فاننا نسلم على قلبك باذن الله نصدق الرما بين يديه وند وبشر وند وبشر للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرين ورسله وجبرين ان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يدخر بها الا الفاسقون او كلما عهد عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ